والحق يحشد يحجد أجهاده ويعتد للموقف الفاصل هو الحق يحجد أجهاده للموقف الفاصل فصف الجحافين آساده وذكو به دولة الباطل فصف الجحافين آساده وذكوا به سولة البطل نبي الهدى قد جفون الكرى وعثنا الشهية من المطعم نبي الهدى قد جفون الكرى وعثنا الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكمي نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكمي ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمي ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمي دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الزمي دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الزمي والحق يحشد اشلاده ويعتذ للموقف الفاصلي والحق يحشد اشلاده ويعتذ للموقف الفاصلي فتدخل الجحافل آثاره ودك به دولة الباطل فتدخل الجحافل آثاره ودك زاده ولا عسى الدنيا الموقف الفاصم فصف الجحاف لأسى ودكوا به دولة البطل فصف الجحافل لأسى ذهنه ودكوا به دولة البطل سآخذ على الله أرواحنا إخاء يروع بناء الزمن فآخَتْ عَلَى اللَّهِ أَرْوَاحُنَا إِخَاءً يَنُوعُوا بِنَا الزَّمَنِ وَبَا تَثْفِدَ الْحَقِّ آجَالُنَا بِتَوْجِيهِ قُرْآنِ وباتت في ذا الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاربنا بالحزن رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاربنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأتنا رآ أستناداتهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رآ أستناداتهن هو والحق يحشد أجناده ويعتز للموقف الفاصري والحق يحشد أجناده ويعتز للموقف الفاصري فاصطح الجحافل اساده ودكوا به دوله الباطل فاصطح الجحافل اساده ودكوا به دوله الباطل اخل الكفر اما تبعت الهدى فاصبح تفينا الاقل مفتدا اخل الكفر اما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدا وإما جهلتا فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا وإما جهلتا فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا إذن لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجذا إذا لا أدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجذا فإنا نصول بروح الإله ونقفو ركابا نبيه الهدى فإنا نصول بروح الإله ونقفو ركابا نبيه الهدى والحق يحشد أجناده ويعتز للموقف الصافي والحق يحشد أجناده ويعتز للموقف الصافي فخف الجحافينا سادن ودك به دولة الباطل فخف الجحافينا سادن ودفقوا به دولة الباصلي إلى النصر في الموقف الفاصلي إلى النصر في الموقف الفاصلي